وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْتَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُغِينُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُوا بِهِ, واشتروا به ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْثَ مَا يَشْتَرُونَ تَحْتَسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْتَسِبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ العسل والجواتِ والأغض وقتلَ في الليل وََّه آياتاس لاآنات لون الأب الذين يّرونَ اللهه قيا مَ وَقودَ وَوعد الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار ربنا إنك من تدخل النار فقد ربنا كمن تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا يدين ينادي للايمان ان امنوا بربكم فافنا ربنا تغفر لنا ذنوبنا ربنا تغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأذراف ربنا وآتنا ما وعتنا على رسلك ولا تحذنا يوم القيام ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل أني لا أضيع عمل عامل كن ذكر أو أنسى بعضكم لعامل منكم من ذكر أو أنسى بعضكم من بعض فالذين فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا واؤذوا في تغليل وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا, وقتلوا لاكفر عنا سيئاتهم ولا ادخلنهم جنتا جنات تجري من تحتها الانهار